تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر إن ارادني الله بضر إن هل هنن كاشفات ضره او ارادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبني الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ لُخْرًا مسمى إن في ذلك لآيات آيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل ولو كانوا لا يملكون شيء أو ولا يعقلون قل لله شفاعات جميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين أيبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في نظر جميعه ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أُوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما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 او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان ذلك كره فاكون من المحسنين او تقول حين ترى العذاب لو ان ذلك كره او تقول حين ترى العذاب لو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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَذْلُلٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّلَ اللَّهُ الَّذِينَ التَّقَوْا وَيُنَجِّلَ اللَّهُ الَّذِينَ التَّقَوْا بِمَا فَعَزَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قلائكم الخاسرون قل فغير الله تمورون يا أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولرض جميع ولرض جميع قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلبون ووفيت كل نفس معمى ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قتّح أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم ألم يأتيكم رسلا منكم يأتون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيثمت المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا فتح أبوابها وفضحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلما فاغفر, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم ذاب جحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سمين ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إذا دعي الله وحده كفرتم وإيش يشرك به تؤمنون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 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِي يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَا إذ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا لن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأنك كاذبا فعليه كذبه وأنك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فمازلتم فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظلم الله من هو مسرف مرتاب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 وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب